بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ولا الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل الشكينة في قلوب المؤمنين ليجدادوا إيمانهم إيمانة مع إيمانهم ولله جلود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والدين فيها ويكثر عنهم سيئاتهم وله ذلك عند الله فوزا عظيما ويغضب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات أضمن بالله ضم السوء عليهم دائرة السوء ورضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنما ساءت مصيرا ولله جنوب السماوات والأرض وكان الله عزيزا حتيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوفروا وتسبفوا مفرة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكه فإنما ينكذ على نفسه فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيرتيه أجرا عظيما سيكون لك المخلفون من الأعراب جالتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا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 وزين ذلك في قلوبكم وظمنتم ظن السوج وكنتم قوما هورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا لكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله رسولا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالمة لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يددوا كلام الله قل أن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحشدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة يأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم, وكف أيدي الناس عنكم ولتكون هايكا للمؤمنين ويهديكم حراطا مستقيما وَاخْرَى لَن تَقدِرُوا عَلَيها قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَسَأْتَ نَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بَديرا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ النَّبِيُّ لَكَفَرُوا وَلَوْ الْأَجْزَارُ مِنْ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن MENتَجِدَ سُنَّةَ اللَّهِ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بفضل مكة من بعد أن أغفركم عليهم كان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وشدوكم عن المسجد الحرام وذي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تقعهم فتصيبن منهم مرة بغير علم يدخل الله في رحمته ما يشاء لو تغيروا عن سبنا الذين كفروا منهم عذابا شديدا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 لقد صدق الله رسوله وياه بالحق لتدخل المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله عاملين مخلدين رؤوسكم ومقصرين لا تقاتلون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا غريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يطهره على الدين كل يكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يراهم رطا سجدا يهتغون فضلا من الله ورضوانا في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآزره فاستغلب فاستوى على سوقه فاستغى على سوقه يعجب الزرع يغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا وآمنوا الصالحة فيهم معذرة وعجرا عظيما